БОК 2 П'ятдесят три Фелефатун Уахамсун Магазини Альмахаллат Альмахаллат Ми шукаємо спортивний магазин. نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن محل ادوات رياضيه مي شوكاييمو ياسني ماغازين نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه مي شوكايمو ابتهكو نبحث عن صيدليه نبحث عن صيدلية. мы хотіли б купити футбольний м'яч. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. мы хотіли б купити салямі. نريد, نريد أن Мертеддilla, Саламі. Ми хотіли б купити ліки. Нуриду еннаштерія, Едвія. Нуриду Ми шукаємо спортивний магазин, щоб купити футбольний м'яч. عن махалі едаветин реалдія. Лінаштерія, курата кадам. نبحث عن محل ادوات رياضيه لنشتري كره قدم. мы шукаємо м'ясний магазин щоб купити салямі. نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي. Ми шукаємо аптеку, щоб купити ліки. نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية. نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية. Я шукаю ювелірний магазин. ابحث عن محل مجوهرات. ابحث عن محل مجوهرات. Я шукаю фотомагазин. ابحث عن استوديو تصوير. ابحث عن استوديو تصوير. Я шукаю кондитерську. ابحث عن محل حلويات. ابحث عن محل حلويات. Я маю намір купити перстень. اريد تحديدا ان اشتري خاتم اريد تحديدا ان اشتري خاتم يا ما يو نايمير كوبيتي بليفكو اريد تحديدا ان اشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم يا ما يو نايمير كوبيتي تورت اريد تحديدا ان اشتري تورتة اريد تحديدا ان اشتري تورتة يا اشوكايو جوولييرني ماغازين شوب كوبيتي بيرستين ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم я шукаю фотомагазин, щоб купити плівку. ابحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. ابحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Я шукаю кондитерську, щоб купити торт. ابحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. ابحث عن محل حلويات لأشتري تورتة